اللَّهُ لَا ilaha إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رأى نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا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 قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا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 إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب إشرح لي صدري ويسل لي أمري ويسل لي امري وحلو من, لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري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 كَمَا يُوحَى أَنقذ فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لوعده وألقيت عليك محبة من لتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 Szanowna نخاف Przewodnicząca يفرط علينا Pani Komisarz, يطغى. قال لا Komisarz, Pani Komisarz, Pani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 نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا إن في ذلك لآيات لأولنها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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى في دعون فجمع كيده ثم اتا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتا قال لهم موسى ويلكم وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِحَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قالوا ان هذان لساحران يريدان يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا Właś w الْيَوْمَ مَنِ że قَالُوا يَا Powiedzieliśmy, że Muesę, tylko że się wyjaśnij, tylko że فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف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 فَقَضَى مَا أَنْتَ قَضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له فان جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وَمَن verschiedene behaviors wird U Sama لَهُمُ ma prawa, جَنَّاتُ عَدْنٍ ma مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ من تزكى ولقد أوحينا إِلَى tej أَنْ nie بِعِبَادِي أَنْ co بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ tej لَا فاتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم واضل في العون قومه وما هدا يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم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 ومن يَحْلِلْ عليه غضبي فقد هوا.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 قال هم على أثري وعجلت إليك رب وعجلت إليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حُمِلنا اوزارا زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلىكم وإله موسى فنسي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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ القيوم وقد خاب من حمل الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرآنا عربيا.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 Siedemu Inna jakim jestem, to znaczy, że nie jestem w stanie zaufać do tego,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 منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ, اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 Azواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر أَهْلَكَ بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا takwa, ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم tymi, mirla, bi, awadam, tak, ty,